إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم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 كَمْ مِنْ آيَةٍ يُظْهِرُ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا الْوَلَاذِمَ يَرْضَوْنَ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اشْتَرَوُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة هم المعتدون فإن تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين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 وعمارة المسجد الحرام كمن آمَنَ بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون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 وَمَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ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 والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتوا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 فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَنفُسُهُ يُعَذِّبُكُم مَّعَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلُ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 والله عليم بالمتقين 113. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لاعد له عده ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين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 ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصذك حسنة تسؤهم وإن تصذك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون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 ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا لو اليه وهم يجمحون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 ألم يعلموا أنه من يحادذ الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم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 أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة واولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤمن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 وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذلك هو الفوز العظيم يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير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 فَوَنَّ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ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 فليضحكوا قَلِيلًا وَالْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِلَّا رَجَعَكَ اللَّهُ إلى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَسَأَلْنَهُمْ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 واولئك لهم الخيرات واولئك هم المفلحون اعد الله لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم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 ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا, تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون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 يحلفون لَكُمْ لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فَإِنَّ الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا واجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من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 يتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول الا انها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم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 بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقات وان الله هو توابوا اللهم وقل عملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.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 اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وَلَا يَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ اسْتَسْلَتَ قِوَامَ مِن أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ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 فَرَوْا لَا يَنَالُونَ مِنْ عَذُوٍّ نِيلًا إلَّا كُتِبَ لَهُمْ به عمل صالح إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ المحسنين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 وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً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 صورت، فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأم.